يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْذَّانُونَ مُخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزَفُونَ وفاكهة من ما يتخيرون ولحم طير من ما يشتهون وحور النعيم كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما 125. إلا قيلا سلاما سلاما 126. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخبود وطلح منبود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبَكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ Wa ashab al shimal ma ashab al shimal, fi semumu wa hamim, wa zillim yahmum, إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنف العظيم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 لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ